through mm -hmm. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تابع هداه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب المساجد قال الشارح رحمه الله جمع مسجد بفتح العين وكسرها فإن أريد به المكان المخصوص فهو بكسر العين لا غير وإن أريد به موضع السجود وهو موضع وقوع الجبهة في الأرض فإنه بالفتح لا غير وفي فضائل المسجد أحاديث واسعة وأنها أحب البقاء إلى الله وأن أن من بنى لله مسجدا من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة وأحاديثها في مجمع الزوائد وغيره <تصفيق> ثم قال مصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله قال الشارح رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المساجد في الدور يحتمل أن المراد بها البيوت وهي المنازل بناء على أنه يطلق عليها لفظ الدار وفي القاموس الدار المحل يجمع البناء والعرس والعرص والبلد ومدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموضع والقبيلة انتهى ويحتمل أن يراد المحال التي تبنى فيها الدور وأن تنظف عن الأقدار وتطيب رواه أحمد وأبو داود والترميلي وصحح إرساله <تصفيق> والتطيب بالبخور ونحوه والأمر بالبناء للندب لقوله أينما أدركتك الصلاة فصلي خرجه مسلم ونحوه عند غيره قيل وعلى إرادة المعنى الأول بالدور ففي الحديث دليل على أن المساجد شرطها قصد التسبيل إذ لو كان يتم ما بني مسجدا بالتسمية لا خرجت تلك الأمور أماكن التي اتخلت في النساكن عن ملك أهلها وفي شرح السنة ان المرادة المحال التي فيها الدور ومنه سأريكم دار الفاسقين لأنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها القبيلة دارة قال سفيان بناء المساجد في الدور يعني القبائل بسم الله الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف باب المساجد المساجد جمع مسبفتح العين وكسرها حين اريد بها المكان المقصود وهو بكسر العين لا غير حين أريد به موضع السجود وهو موضع وقوع الجبهه في الارض فانه بفتح العين لا غير وفي فضائل المساجد احاديث واسعه وانها احب البقاع الى الله وان من بنى لله مسجدا من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنه هذا الحديث يعني موضوع يعني الله يعني. وما تابعه وحديثه في مجمع الزوائد والحديث الصحيح وغيره يعني من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه ليس من مال يعني من بنى لله مسجد والحديث ذا كثيره جدا في هذا النظم يعني والمقصود لما قال من بنى لله مسجد يعني من خلال النص ان المسجد لابد أن يبنى ولما كان بد أن يبنى ما نحتاج بعد ذلك إلى التفصيلات التي ذكرها المصنف في تحديد الدور وغيرها لأنه إذا كان اتخاذ المشاجد في الدور فلا تحتاج إلى بناء كما حصل ذلك في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه والضاف ونادى على ما أظن أحد الصحابة إذن مقسوم أو غيره فهو فاقد المطر فقال يغرص يرصده أريد أن أتخذ في بيت ماذا مسجدا والمقصود بذلك موطن أسجد فيه أتخذه للصلاة أي لنفسه إذن فعل هذا يتبين أن النص هذا جاء خصيصا للمساجل الذي في الدور ووجب حمل الدور على ظاهرها وهي ماذا المحلة والبنيان وليس البيوت في حد ذاتها لأن الميوت في حي مبنية فكيف يبنى داخلها مسجد بعدها فإذن من خلال نص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي بين أيدينا وهو من بنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وهو حديث عماليا رضي الله عنه إذن هذا فيه دلالة أن المقصود ما يأتي بحديث عائشة هو أي في المحلة أي وين الناس يجتمعوا الضوء وهو اجتماع الناس إذن هذا الضافر لأن المواطن أخرى ولو أنها تحمل على أتخذ مسجد فتح العين أي مكان أشهد فيه وهذا حصل من عدة أناس يعني من الصحابة دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل لهم ذلك في بيوتهم تبركا للمكان الذي يصلون فيه وليس المسجد بقصد به أنه عام يدعى إليه الناس غير ذلك إذن الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسائل جديد في الدوري وعلى هذا الاساس وعليكم السلام ورحمه وعلى هذا الاساس لو نفهم حديث عائشه على ظاهره يعني يصبح يجب على كل انسان ان يتخذه اذا قلنا للوجوب واذا قلنا كذلك للاستحباب فهو كذلك اذا وحديث عائشه يعني ظاهر حديث قالت امر رسول الله ببناء المساجد وإذا خسدنا المزيد التي في البيوت يصبح الآن هنا يجب او يستحب كما ذهب الأمر للتحباب هو ومن ذهب إلى الوجوب يصبح أمر يصبح أمر لأنه لا بد أن تقول له الصلاة يصبح أمر باتخاذ وبناء كل واحد يجب عليه أن يبني ماذا في بيتي واذا ما يقول ذلك ماذا عاقل ما زلنا هل يقولك هذا كان من قبل يا هذا هذا تتشرع حتى تسرع مع بعد ذلك تكون راحيه لكل واحد يرد عليك اذا لا بد ان تكون دائما منضبطه قال اذا بناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب وما تجد هذا إذا تنظف وتطيب لا بد من تنظيف البيت وتطيب البيت منصبح المجد يعني المكان اللي يتخذ يصبح شيء غير ما يحتاج تنظيف وما يحتاج تطهير اذا فمن خلال النص الذي بين ايدينا والنصوص التي قرانا مررنا بها من قبل يتبين تحديد الدور بالمحل أي المكان الذي يكون فيه كثير من الناس والله أعلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر الرسول الله بناء المساجد في الدور يحتمل أن المرادة بها البيوت وهي المنازل بناء على أن يطلق عليها لفظ دوري لكن السياق والسباق ما هذا يأبى ومن بنا لله مسجدا بلناه له بيتا في الجنة إذن هذه السياق وسياق الله حيث يورث هنا تأبى أن يحمل هذا اللفظ على البيوت بعيد جدا جدا قال رحمه الله وفي قاموس الدار المحل يجمع البناء والعرض بسنهم والعرض سكون الرأي والبلد والمدينة ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم وموضع القبلة انتهى قال ويحتمل أن المراد المحال التي تبنى فيها الدور وان تنظف عن الاقذار ومكن بن في الدور اي في محله تبنى فيها المسجد هذا من عن الاقذار وتطيب رواه أحمد وابو داوود والترمذي وصححه وصحح ارساله الشيخ ناصر إلى صحته مرفوعه ليس مرسلا اي صحيحا مرفوعه لان اللي رفعوا اللي وصلوه مجموعين هو يقول انا ونحوه والامر بالبناء للندب لكن الآن هذا كي نقول الامر للندب معناه ما يصرف الامر ماز للندب الاصل فيه لما كانت الجماعة ووجوب الجماعة ووجوب الإتيان إليها أصبح يصبح واجب على كل أهل محلة أن يبنوا على النصوص الوالدة في وجوب صلاة الجماعة أن الصحابة الرسول أول ما فعله ودخل المدينة ماذا فعله؟ بنى مسجد بنى مسجداً لأنه مكنة ليجتمع فيه ماذا؟ الناس وتصل لهم أخبارة في حاجة إليها من علم ومن قضايا أحوال التي هم يعيشونها في الأحوال التي يعيشونها في تجارتهم وغيرها من أحكام شرعية فأصبح لجاما على أن يكون لكل قرية يعني مجدا يجتمعون فيه لتلقي العلم وله البحث في أمورهم التي يحتاجون إليها إذن فإذا نظرنا هذا ومع وجوب صلاة الجماعة يتأكد وجوب بناء المساجد وحمله على الندب بعض هذه الأدلة على وجوب الجماعة وفعل النبي أول ما نزل المدينة فعل ذلك وبل الذي يؤكد هذا أنه كانت للصحابة مساجد في ماذا؟ على أهد النبي في دولهم وهو حديث ماذا؟ قبلتين وحديث معه يعني أن المساجد تبنى في كل المحال وإن كين دور يجتمع فيها الناس أمر النبي بناء المساجد دي. يعني بنوا مساجد في ذلك مجد قبا وهو القبلتين كمية فانون ومجد أنت يا معاد ومجد النبي هذه الثلاثة اللي عندنا فيها ماذا أدلة ظاهرة فيها أنها ثلاث مساجد الآن الحد الآن في غيرها الله علمات طبطلت البحث فيها لكن هذه ثلاث مجازد موجودة في الدور على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناؤها كان على أهد الصحابة واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر للوجوب وذلك لاداء الصلاة جماعة والاجتماع المسلمين حتى يعلموا أحوال هذا الدين ويسوسهم إمامهم بالعلم والتوجيه قال نعم أينما أدركتك قال والأمر بالبناء للنب لقوله أينما أدركتك الصلاة فصلي وهذا ليس فيه دلال على صرف الأمر للنب لأن هذا جاء لآداء الصلاة جماعة وأما أينما أدركتك الصلاة فصلي فذلك جاء خاص لبيان فضيلة هذه الأمة عن الأمم الأخرى لأن الأمم الأخرى كانوا لا يؤدون الصلاة إلا في مال إلا في دورهم في في مساجدهم التي يصلون فيها وأما هذه الأمة فلها خطيفة أينما أدركت الرجل فعنده صلاته ومسجده الذي يصل فيه إذن هذا الصرف بهذا الدليل لا وجه له لأنه جاء في بيان مواطن أداء الصلاة وليس مرتبطة بالمسجد فقط بل المسلم يصلي في كل مكان إذا أدركتر الصلاة يعني حيث ما كان إذن لا يلتفت لمثل هذا خاصة مع المسوس الأخرى من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له من عذر وخاصة ما حصل النبي مع الصحابة رضي الله تعالى عنه في قصة الأذانة ما مر بنا من قبل وكان الصحابة ماذا يتحينون الصلاة ويأتون المسجد فهذا كله يدل على أن هذا الأمر إنما لجمع المسلمين ولجمعهم لأداء الصلاة جماعة يعني فهذا الصرف منه رحمه الله بعيد جدا أينما آتك السلام فصلي أخرجه مسلم ونحوه عند غيره قيل وعلى إرادة المعنى الأول في الدور ففي الحديث دليل المعنى الأول أنها ماذا؟ البيوت وهذا قلنا غير سليم ما نعم في العدلين على أن المسجد شرطها قصد التسبيل اذ لو كان يتم المساجد قدها شرط التسبيل قالت تكون لفي سبيل الله إذ لو كان يتم ما بنا ما بني من بنا او ما بنا مسجدا بالتسميه لخرجت تلك الأماكن التي اتخذت في المساكن عن ملك الياه وهذا ما يقول به عاقل يعني يعني ان تصبح اذا كانت المساجد تبنى للتسبيلي فيصبح كل من عنده بيت في البيت ياتي الناس مدري مالون ويدخلون البيت بدون اذني وغيرك وهذا لاقى بذلك هذا ما يؤكد معنى الدور ليس كما قصدوه قال وفي شرح وفي شرح أن المرادة, ب... أن المرادة المحال التي فيها الدور ومنه سأريكم دار الفاسقين أي مسكنهم الذي يسكن فيه هذا لا فرق بين الدور أي الديار التي هي مجموعة المحال أو المحل على على حد سواء لأنهم كانوا يسمون المحلة التي سمعت فيها القبيله دارا قال سفيان بناء المساجد في الدور يعني القبائل والله قال مصطفى هذا ما بدالي هذا يعني مصطفى قال النبي الله, الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله الله عليه واله وسلم الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم متاع لسبق عليه هذا مسلم والنسار قال الشارح رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله <تصفيق> <تصفيق> عليه وسلم قال الله اليهود أي لعنة كما جاء في رواية كما في رواية وقيل معناه قتلهم وأهلكهم تخلوا قبول عن بيائهم وتاجد سبق عليهم وفي مسلم عن عائفة قالت إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت لرسول ذائل الله, الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتاها بالحبشتها تطاولون قال إن أولاك إلا كان فيهم الرجل الصالح الآن بنو على قبله مسجدا وصوروا فيه تلك التطاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فاتخار القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها في مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصدروا إليها ولا عليها قال البيضاوي لما كانت اليهود والمطار يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم يجعلونها قبلة يتوجهون بالصلاة نحو فاتخذوها اوتانا لعنهم ومن منع من ذلك قال اما من اتخذ مسجدا في وادي صالح وقصد التبرك بالقرب من دارك عظيم له ولا بتوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد قلت اي شارح قول ولاه تعظيم الله وقال اتخاذ المساجد بقربه وقصد البر فيه تعظيم الله مع حديث النهي مطلقا ولا دليل على تاهيل بما ذكر والظاهر ان الا تسد الذريه والبعد عن الشكل بعبلة الأوثان التي تعظم الجمادات التي لا تنفع ولا تسمع ولا تضر ولما في انفاق المال في ذلك من العبد والتبذير الخالي عن النسل بالكلية ولأنه سبب بإيقاذ سروج عليها المدعون كايرا ومفافد ما يبنى على الصبور من المشاهد والقباب لا تنحقق قد أخرج أبن جاود والسلميلي والنتائي وابن ماذا عن ابن رضي الله عنه وقال لعنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج قد أوضحنا ذلك في رسالتنا المشامات تطهير الاعتقاد عن أجران الإلحال قال وزاد مسلم والنصارى زاد في حديث أبي وغيرة هذا بعد قوله اليهود قد استشكى وقد استشكل ذلك أن النصارى ليس لهم نبي إلا إيثا عليه الآن لا نبي بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي السماء وأجيب أنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين كالحواريين ومرهم في قول او أن المراد من قوله المجموع من اليهود والنصارى والمراد الأنبياء وصدار أتباعهم واكتفى بذكر الأنبياء ويؤيد ذلك قوله في رواية مسلم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم متابق وهذا لما أفرد النصارى كما قوله من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبله نفسه وفيه أولئك شرار الخلق ولما أقرب اليهود كما في حديث أبي غريرة قال أنبيائهم وأحسن من هذا أن يقال أنبياء اليهود أنبياء النصارى لأن النصارى محمورون بالإيمان بكل رسول فرسل بني إسرائيل يسمون أنبياء في حق الفريقين قوله أولئك شرار الخلق من إشارة عائد إلى الفريقين وكثبه همة والمراد من الاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو إتباعا فاليهود متبعه والنساره تبع قال رحمه الله تعالى وعا ابي وليا الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل ضاره اليهود استفد قبور انبيائهم متاجع متفقه عليك قياده مسلم يعني يشبه الحديث قاتل الله اليهود والنساره اتخذ ما اتخذوا مال قبور انبيائهم متاجع وتخرج الاشكاليه بال صالح لأنه جمع بين اليهود والنصار وقال اتخذ قبر أنبيائهم المقصود بذلك ماذا؟ الرسول مع الأنبياء فتقرد الإشكالية من بدون أي نحتاج إلى تأويلات ولا غير ذلك لأن لما قال الأنبياء ضمنا داخل الرسول في حد ذاتهم وعن أبي ريلة قال, قال قال رسول الله كان قاتل الله اليهود أي لعنا كما جاء في رواية وقيل معناه قتلهم وأهلتهم هذا ظاهر أن كل رواية جاءت بمعنى ولا يستلزم أن يكون ماله معنا واحد يأتي بمعنى قاتلهم وبمعنى لعنهم قاتلهم أي أبادهم وأهلكهم ولعنهم أي أبعدهم كذلك ارتفظوا قبور أنبيائهم متفق عليه وفي مسلم عن عيش قالت إن أم حبيبة وأم سلم ذكرت لرسول الله صلصا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصور تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة إذن هذا الحديث جيد محمد فيه زيادة في ما لم تذكر في الحديث الأول هو صالحيهم أولى الأشارة إلى الأنبياء وهذه أضافة الصالحين يعني فأصبحت المساة تأخذ لهذا كله قال رحمه الله تبارك وتعالى واصوروا تلك التساويء لاكشرار خلق عبد الله يوم القيامه واتخاذ القبور مساجد اعم من ان تكون بمعنى الصلاه اليها أو بمعنى الصلاه عليها وفي مسلم لا تجلسه يعني الآن اتخذوا قبور انبيائهم متاجد جعلوا مواقن القبور معنا متاجدا فهنا ما يحتاج إلى هذا الترويد يصل عليها يصل إليها إلى غير ليس شخصا أصبح اللي فيها القبر هي مججدا سواء كان في الخلف او في الأمام أو غير ذلك لما كان المسجد مججدا هذا يشمل هذا المعنى بدول تحتاج إلى يعني كلام طويل وإطالة قال رحمه الله أو بمعنى الصلاة عليها في مسلم لا تهلسوا على القبور ولا تصل إليها ولا عليها هذا الشيء آخر زيادة هذه أحكام أخرى زيادة وهي عدم الصلاة إلى القبور ولا على القبور في حد إليها حتى ولم يكن ذلك شركاء يعني حتى ولو جنكن مثلا رأيتم أن في يوم من أيام أن عمر القطاب مر فينا يعني ذلك عندما قال كان يصلي أمام قلق القبر القبر يعني سنحى عنه وصلي إذن ولما كانت اليهود والنصارى لأن هذا الحديث الأول فيه اتخاذ القبور متاجدا وهذا فيها الصلاة إلى القبر ولو لم يتخذ ماذا مسجدا يعني حتى لا نجعل هذا الحديث بمعنى هذا الحديث هذا جاء لمعنى وذاك جاء لمعنى آخرى يعني حتى لا تكون إشكالية تصبح الأنسان يحتاج إلى النص النص الأول جاء في اتخاذ القبور المساجد مع الصالحين كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأما حديث المسلم الذي ذكره ففيه حكم زائد ولو لم تتخذ متاجدة لا يجوز الصلاة إليها ولا الصلاة عليها ولذي هذا النص كذلك أضيفوه لتحديد معنى النص السابع واضح ولا مش واضح بسي الأولى حيض بناء المساجد في الدور بناء المساجد في الدور فهذا يحدد هذاك المعنى نفعل بناء المساجد يعني دبيعا لأن البناء ليس لأخل الدور وإنما خارج لأن سمى هذه المساجد اتخذوها قول سمىها مالة مساجد بعدما ذكر النص الاول جاء بالنص الثاني كان في زياده في تحديد معنى الدور هي ماذا المحله وليس الدار في حد ذاتها كما قوله ابن المردي ببناء المساجد في, في المساجد في الدور شيء ليس في حصر ان يكون في الدور في هذا لا يمكن ان يكون لا ان يكون ان تكون المسجد في غير الدور لا تحشي بعدها بنا بناء المسجد بنا انا نقول تحديد معنى بنا مسجد في الدور معنى هذا النفس يدل على أنه بغاخر قائم بذاته مش داخل البيوت واضح الآن طبعا الجماعة الانتفاعبية أنا أحبث نقول الآن في قوله صلى الله عليه وسلم هذا قال رسول الله قاتل الله اليهود اتخذوا القبور انبيائهم ماذا مساجدين اي بينهم خاصة حديث ام سلمة حديث عائسة ثاني هذا قالت كانوا ماذا يفعلون يأتون ويبنونوا على القبر ماذا مجدة فدليل على ان الشارع عندما يطلق كلمة المسجد وبناء المسجد يقصد بها هذا كالبناء المستقل وليس هو داخل البيت لان ذلك لا يسمى مجدة حبيث ان نقول هذا في زياد تحديد هذا كالمعنى الاول الذي, ذكر. الذي ذكرناه من حيث السياق والسباق تحددها هذا في زيادة معنا بتحديد المسجد فقط قال رحمه الله تبارك وتعالى ولما كانت اليهود والنصار يشجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها اتخذوها حوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين من ذلك نحن الآن عند اتخاذ قبور أنبيائهم متاجد لا نلتفد تجدوا إليها لم يجدوا إليها فهذا كلام كان كل زيادة هو من عنده لتحديد أشياء وتجعلهم بعد ذلك بقى في إشكاليات فطرح نسائل غير مسكلة أي شيء قبر بنية عليه مسجد واتبع قبر فلا يجوز هذا النوع من البناء سواء كان في القبلة ليركع إليها وتعظيما له أو شافا في غير القبلة لا يجوز هذا الفعل مطلقا هو قال ولما كان يجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة لهم أنت تكون الآن بالنسبة إلينا أنا بالنسبة والله تعالى صلاة النصر في هي تقوس الماده تقرا هي تقوس تقرا ما لا اعلم ان كانت يعني عند حد ممكن يعني كان شجوده وغير ذلك لا ادري شرط كيف يعني هذا راح اراجعها ان شاء الله جد على الجدسه هادي فالنصارى كانت لهم كما راناهم نحن المعاصرين تاعنا اليوم دعاء فقط مكان السجود فمعنى ذلك اتخاذ قبورهم مساجد أي مواطن يجمعون فيها لآداء تلك الصلاة لتلك الهيئة التي كان يصلونها في حد ذات قال رحمه الله لعنهم الله والمسلم ذلك قال وأما من اتخذ نسجدا في جوار طالح وقسد التبرك بالقرب منه لا لطعضيء لا لتعظيم له لا تعظيم له ولا للتوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعي قلت قوله لا لتعظيم قال هذا مدار وقال ان هذا التبرك بالقرب منه لا لتعظيم له ولا نحوه فلا يدخل في ذلك الوعي قلت قوله لا لتعظيم له يقاله اتخاذ المساجد بقربه وقد التبرك به تعظيم له مع ذلك يبقى المسجد ما يبقى المسجد ماجد. خارج عن تسميه تصاح قبور مساجد لأن القبر بعيد عن المساجدين يعني يبقى القبر الآن بعيد عن المساجدين فلا نستطيع أن ندخله داخل نص لعن الله اليهود اتخذ هذا قبور أمبياء المساجد ممكن نمنع ونقول هذا المدفون يخرج من سن حتى لا يقع التعظيم ممكن أما هذا المسجد في حد ذاته فلم يبنى على القبر ويخرج من هذا التشكل كلية ثم أحاديث النهي مطلقة ولا دليل على التعليم بما ذكر حديث النهي المطلقة على بناء على القبور مجاجر وما إذا فيه نات عندهم مقبرة ولم يجد سبيلا لبناء مسجد إلا بجوار المقبرة قلهم لا لا لا يجوز لا نقول ذلك هذا لا نقول لهم لا يجوز بناء ما المسجد قرب المقبرة هذه لا يجوز بأي وجه من الوجوه مثل هذا المنع والعادة لما توفي الرسول صلى الله عليه وآله دي وسلم كان قبره وقبر أبي بخن وعمر بجانب ما؟ بجانب المجد وما أثر ذاك القرب في الصلاة ما أثر ذاك القرب في صلاة الصحابة رضي الله تعالى عنه ونظامه ولا دليل على التعليل بما ذكر والظاهر أن العلة تسد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظم يعظمون التمادات وهذا بنا مسجدا قال كذا صارح من المسجد القبر مدام ونتبرق بقربه إذن فالمجد ليس مبني عليه وخطأ في قوله عن هذا لأنه قال إن الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله في حد ذاته لنفسه التي لا تطمع ولا تنفع ولا تضر ولم ولما في إنفاق المال في ذلك من العبذ والتبذير الخالي عن النفع بالكلية ولأنه سبب لإيقاد السرج عليها هذه كل دخل في البناء عن القبور مشاهد وأما هذا فهو خارس يبني معك. الملعون فائل ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقجاب ولا تحضر وقد أخرج أبو داود والسيرمذي والنسائي والمماجة عن ابن عباس قال لعنى رسول الله يسم زائرة القبور والمتخذين عليها السروجة على يعني القبور وقد أوضحنا ذلك في رسالة المسمى تطهير الاعتقال عن أرقاء عن الفنار ونحن قد اوضحنا هذه المسائل بشرحنا لكتاب التوحيد يعني اطلل الكلام فيها تمه وزاد مسلم والنصارى وشو برتناه في لعن الله اليهود زائر القبور والمتخذين عليها أه. أه يعني هو صحيح يعني يعني المتخذين عليها المساجد والسرود والله ما, ما ما ما صحي تكون شكا ندر افهم انا عندي ترى عندي بس شروج فقط لي كده ها طيب جدا تقول له الشروج ماشي وفي زياده تعالى نخلين عليه الزجاج والسر هذا الجار مقبول يعني قلت له هكذا كامله يعني الاحاديث فيها انها اعتقاد القورصي فهتكون شاهدا لها حتى وكان ضعف كون الحديث الاخرى اذا وزورات المز... زائره القبور كذلك عنها الى المسلخه طيب ماشي طيب طيب وزاد مسلم والنصارى زاد في حديث أبي هريرة هذا بعد قوله اليهود وقد استشكل ذلك ذلك لأن النصارى ليس له النبي إلا عيسى لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ليهوه والنصارى وجمع بعد أول نشك فهمتهم الآن فهمتهم أول ما فهمتهم وضع يعني قال اليهود والنصارى المتاخذين على قرب قبور أنبياء مساجد جمعهم والجمع مواصل للجمع فلا يجعل من ذلك إشكالية يقول النصارى كان لبي واحد لأن السياق جاء في اليهود والنصارى وبقية الحريش أوهو أوه ما في زيادة لو جاء بلفظة عن الله النصارى المتخذين على قبور أنبياءهم مساجد فأما ذلك كانت الإشكالية ماذا ممكن تكون قاعدة وأما الآن بهذا الجمع المذكور لعن الله اليهود والنصارى المتخذين على قبور انبيائهم مساجد فهذا الجمع يقتضي الجمع كذلك من بعده ما يستطيع يقول انها لعن الله اليهود والنصارى اما اليهود المتخذين على قبور انبيائهم مسجدا واما النصارى اتخذوا على قبر على قبر على قبر, قبر نبيهما مسجدا فعاد ميئق وانما كان في الجمع فلا اشكاله في هذا بوجه من الوجوه واضح ما في حد اشكاليه في حد إشكالية فلا ادري كيف يرون هذا اينا لا ارا وجه لهذه الاشكال هذه اللي يذاكروا والرموز الصعابه ليس لهم نبي إلا عيسى عليه السلام اذ لا نبي بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي في السماء هم هم عندهم مقتول تقاضي بما باعتقاده وما قتلوه ولكن لكن هم مشهود لهم ليزدروا في عيسى اذا هذا يتكلم بما وهذه مشيتنا في هذا العصر وفي كل العصور وهذه دائما نقولها ما 70% من المشاكل 90% دعني نقوس قاعد نزيد ترتفع ال90% فواصل 99 من المشاكل تقع بين الناس أن عند الحوار وعند الخصومه دي كل واحد يخاف بما له وايش في مخه هذاك عنده شيء والاخر عنده شيء فهذاي خايف في ذاك الشيء في دماغه والثاني خايف من الشيء في دماغه وتصبح الحروب بعدها لو واحد منهم توقف قلبي اخي وش تعقل وش تقصد انت بهذا الكلام تعرف بالموقف هذا كذا كذا كذا كان والله والله هذا هذه قلت لكم ايام زمان هذا قلت لكني في يوم ما وانا في الأرض لما كنت نسخفه بالبوال بيت وجينا حافينا الشرب وهك وكين على الدخل نتاع البيت لذلك الوقت عبد البري عنده عام عام ونص حق يمشي على حافة الشريط كاد يسخد داخل الشربة أنا مسيكي يرد بقوة الله شطر مجيش على الحيط بعد بينا بينا هلاش فعلت هذه الفعلة؟ لأنني انا مفكر وعبالي هو يفكر كما تفكيري أنا يمشي يسمي يطيح يتحرق ومع ذلك يمشى التفكير هذا في دماغ جبال يعني الفعله هذه ما تعبه بس لاحظوا كان يفكر فيه تحطيه تحرق ما تجي مكانه كان الواجب علي كيف يفعل السعودي هذا يا والله الذي لا إله يهوه عندما أراهم في الحرم يعني أغبيطهم <تصفيق> لا لا قسم بالله قد لك هذه اللحظة عندما فعلتها جلست فيله بالنفس وفكره حتى الآن يعني تعاليني أخطاء مع الأهل مع الأبناء في مسألة في الماضي انا خلاف وكيفاشا كده هو الشخص مش يفكر نفسك يفكر ليه أنت ليش دائرة حارقة وكل إذن هو وش دائرة هنا في دماغ دائرة ومش فينا لها لأن حامل الحديث هو عنده انت عناه يمتع في دماغه وكده حمع لها عيسى ما على لا شيء وهما لا عندهم انه ماتوا ذبحوا النصارى مصابين ويصلوا ليه مذبوح مسكين ما عندوش الاعتقاد مرفوع في السماء واذا كانت المشكله تحل عند النصارى معهم معانا دوك في الطريق مع عبد هذه هي باب الفائده العلميه الفائده الحياتيه في, الحياتي في حد ذاته في كثير من الناحيه صدقني ما هي ما هي الا مشاكل الى الواجب ما قالش شوف كم ديما تصدقت الفرق مع المرات تاع بنت اولاد حجيه وتعقلوا تهاوروا والله مع الابناء والله تتنحى مشاكل كبيره قال احنا قال وليس نبي إذ لا نبيا بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي في السماء ويجيب أنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين كالحواريين ومريم قال من أمبياء غير مرسلين كيف يثبت من نبيهم أنبياء غير مرسالين هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بني إسرائيل كان تسوسهم مع Boost قديما وقوله كانت تسوسوا أنبياءهم هل قال بني إسرائيل تسوسهم أنبياءهم لمعن ناشي من هذا ولهذا كأن هذا العهد الأول قد انتهى وقال قوله تعالى اتخذ الآن الآية في, في حهد محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لم يق... لم يبقى اسم نبي له يطلق أو يوجد وإنما اتخذوا أحبارهم وربانهم ماذا أربابا من دون الله إذن والحولة ومريم في قوله و... أو أن المراد من قوله أنبيائهم المجموع من اليهود ونصر هذا الأولى لأول مراد الأنبياء وكبار أتباعهم هذا بعيد جدا جدا واكتفى بذكر الأنبياء ويهيد ذلك قوله في رواية مسلم كان يتخذون قبور أنبيائهم وصاحبهم يحييهم متاج جاهدة موطن آفو ولهذا لما أقرب النصارى كما في الحديث الثالث وهو في قوله ولهما صدر ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مجداء وفيه أولئك شرار خلقي وهنا ما فيش أنبياء انتقل إلى ماذا إلى الصالحين يعني الآن هذا الحديث فيه معنى آخر جيرا معنى الأول الأول اتخذ قبور أنبياء المسالح وهذا الحديث فيه معنى وهم الصالحين هذا كأن عائشة اختصرتهم من حديث منهم سلم مع ذلك لاتماعته من نبي صلى الله عليه وسلم ولهم أي المقارنس من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم النصار أي النصارى الرجل الصالح بنوا على قبله مجددا وفيه أولئك شرار الخلق والإشارة عائلة إلى الفريقين وكفى به ذماء ولما أفرد اليهود كما في حديث أبي هريرة قال أنبياءهم وأحسنوا من هذا أن يقال أن أنبياء اليهود أنبياء النصارى لا هذا بعيد أنبياء اليهود ليش أنبياء النصارى بعيد. لأن بينهم حرب قائمة بين يهود النصارى إلى يومنا هذا لأن النصارى مأمورون بالإيمان بكل رسول فرسل بني إسرائيل يسمون أنبياء في حق الفريقين والمراد من اتخاذ والظاهر أن بعد عيسى والظاهر والله أعلم أن بعد عيسى لم يبقى نبي من اليهود أن الله أرسل عيسى ليتبعهما اليهود والنصارى فالكلام على أنبياء اليهود جدي بيتبعهم النصارى قول غير سليم بعد إرسال عيسى تجد عندكم هذه المرات أزاكم الله خير وفتح الله علي وعليكم يعني هذا بعيد يعني الآن إرسال عيسى عليه الصلاة والسلام يزيل أن بعد ذلك بقي لليهود مانا أنبيا لأنه واجب عليهم أن يتبعوا بعد ذلك عيسى وابقى عيسى آخر رسول للجماعتين لليهود والنصار ولهذا قال بعدها عيسى ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه هما أحمد دليل. لم يبقى بعده أي إنسان آخر بعد ذلك حتى يقال أن اليهود عندهم أنبياء وغير ذلك تنتهي هذه الإشكليات كلها والحمد لله رب العالمين الذي من أعماله تم الصالحات بالإيمان بكل رسول فرسل بني إسرائيل يسمون أنبياء في حق الفريقين والمراد من الاتقال أعمم أن يكون ابتداعا او اتباعا فاليهود ابتدعت والنصارى ابتدعت نعم فضل قال النصاري الله <تصفيق> تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم ووصلني الاخبار اني جايت تفضل امسك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيلا جاءت لرجل فربطوه بساليه من سوار المسحدي سبق عليه قال شارح رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيلا جاءت لرجل فربطوه بساليه من سوار المسحدي سبق عليه الرجل هو تمام بن اسيد صرح بذلك بالصحيحين و ما. وليس فيه أن ربط عن أمره صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم قرر ذلك أن في القصة أنه كان يمر به ثلاثة أيام ويقول ما عند كاية ما مستيه وفيه دليل على جواز ربط الأسير في المسك وإن كان كافرا وأن هذا مخصص لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسجد, إن المسجد لذكر الله والطاعة وقد, وقد أنزل صلى الله عليه وآله وسلم وفد سخيرا قال قصاري في جواز دخول المشرك المسجى كان له فيه حاجة لأن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه لأن يحاكم حاكم إلى قاضم او يحاكم إلى قاضم وفي المسجد كان الكفار يدخلون مسجده صلى الله عليه وآله وسلم قيلون به جلوس وقد أخرج أبو داود من حديث أبي غريرة ان اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في وأما قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام فلمرارج لا يمكنون من حج ولا عمره كما ورد في التي بعث بأجلها صلى الله عليه آله وسلم بآيات براءة إلى مكة وقوله فلا يخجن بعد هذا العام مش وكذلك قوله تعالى وما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين لا يتم بها دليل على تحريم المساجد على المشركين لأنها نذرت في حق من استولى عليها كانت له الحمة والمنع ما وقع في سنب النزول فإنها في شأن النصارى والسلائهم على بيس المقدس قائل آلا فيه والأزبال أنها نزلت في شأن قريش ومنع له سبح الله عليه وآله وسلم عام الحديبية عن العمرة وأما لقوله من غير سيلاء ومنع وتخويف فلم تكو الآية الكريمة وكأن المصنف ساقه لبيان جواب الغول المشرك المسجد وهو مجرد إمامه بما عدا المسجد الحرامي قال الرحيم الله سبحانه وتعالى وعن ابن ابي غريب رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم خيلا اجاءت برجل فربطوه بسارية من شوارع المسجد الحديث منتبك عليه وعن ابي غريب قال بعث النبي صلى الله عليه خيلا اجاءت برجل فربطوه بسارية من شوارع المسجد الحديث منتبك عليه الرجل هو تمامه او ابن اسعد صرح بذلك في الصحيحين وغيرهما وليس فيه ان الربطه عن أمره صلى الله عليه وسلم ولكنه هذا من عنده ليس الأمر فيه عن أمره صلى الله عليه وسلم واجه فيه من هذه نعم أنا نعكس في الصورة. لا يتصرف الصحابة من هذا استطرف إلا إذا كان لهم إذن من الرسول وعملوا مشرك مشرك نجز نجس وغير ذلك فكيف يبغيطونه لو لم يكن ذاك أصل ثابت عندهم مما سبب أن علموه لما كان أن يفعبوه فلا نستطيع أن نقول أنهم ربطوه بدون علم ماذا الله عليه وآله وسلم وإنما نقول مثل هذا التصرف وإذ قال هذا المشرك إلى المسجد ما يكون هكذا من الصحابة بدون أن يكون لهم شيء من عند النبي صباح يفعله وإنما ما فعل ذلك إلا وكان عندهم ما يبيح ذلك واضح علمين؟ يعني أنا هذي إذا حبيث نتصرف التصرف صحيح مع الصحابة ما علمهم أن المساجد مطهر عن كل شيء لم يبق إلا أن يكون هذا الفعل منهم عن سابق علم جواب فعل ذلك وإلا لما فعلوه ولهذا لم يحصل من النبي أثناء إشارة أنا عندي وضعه التداء قبل أن يقرر دليل أنا كان عندهم شيء إذا كانت بعادة الكلاب تروح وتذهب في المسجد فكيف حكمه ماذا البشر والناس إذن ما فعلوا ذلك إلا عن سابق علم رضي الله تعالى عنه وأرضاه <تصفيق> نعم <تصفيق> الأصل <تصفيق> ليمنع لا لا. لا لا لا أنا أقولك تصرفاتهم أن المسجد تطهر لا لا لا هذه من الأمور البديهية يعني ولو في أحديث ضعيفة في هذا الباب هذا لما جاء وفد بنا بني فلان وأدخلوهم إلى المسجد قال كيف تدخل المسجدين وكذاب المسجد يعني من باب أن المسجد هي للصلاة والصلاة المسلمين فلا بد أن يكون شيء فطري في الصحابة ماذا أن لا يؤثى بالأسير ويدخل في المجلد فطرة فيه وإنما فعلوا ذلك بماذا دليل على أن عندهم شيء من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش شيء يعول عليه أنه لم يكن لهم سابق علم وأنهم تصرفوا من عند أنفسهم لأنه أسير مشوا به مع الأصل الذي كانوا عليه في الأسرى ولا له لما جاءوا به وهو أسير ما نشعر في أي سنة كان هذا ها؟ يعني كان من قبل هذا في غزوة بدل يعني قد يكون كان عندهم أشياء من قبل إذن فمشوا عليك الأصل فما عندنا الشيء يمنع من هذا حتى نقول أن هذا إقرار من أندبي عدنا أن المساجد في حد إذاتها لم تجعل لمثل هذا أي لم تبنى لا للأسرى ولا لكذا ولكذا فإذن هي للعبادة تخذت للعبادة فقط فمثل هذا الفعل لابد أن يكون الصحاب منه شيئا فلا نحتاج أن يقول أن نفعله والنبي أقر لأن هذا يحتاج أن المتكلم بمثل هذا أن عنده سابق معنا علم بصحابة تصرفه من عندي أنفسه بدون أن يكون لهم سرخة وهذا ما يليقه يعني بالصحابة الضالثة إذن هذا ما بدل لجعله في هذه المسجد قال وليس فيه أن الربط مع أمره صلى الله عليه وسلم ولكنه صلى الله عليه وسلم قرر قرر ذلك لأنه في القصة أنه كان يمر به ثلاثة أيام ويقول ما عندك يا كمامة الحديث وفيه ذليل على جواز ربط الأسير ثم قرر <تصفيق> بعد ما قال هالات كلم كله أصلح فيه دليل على ماذا يعني الصحابة تطرفوا بدون ماذا بدون جوازن علش يقولوا فيه جوازن أي من الفعل إذن فأنت لم تبيح لك مثل هذا الفعل إلا لما رأيت إقرار النبي فتظنن أن الصحابة تطرفوا بدون يقول لهم عندهم من النبي شيء فتر على هذا النهج وقل أن الصحابة كان لهم من الأدلة ما يصنع لهم بذلك طرح طرح طرح انا عندي ربطه داخل المسجد كأسير المساجد لن تبنى هذا بارك الله أنا دعم بتقول أن هذا الفعل من الصحابة لا يأتي بأسير ويرطوه داخل المسجد خلوث ثلاث يام في المسجد يرتب. إذن هذا الربط داخل هذا الموصن فيه دلالة واضحة أنه كان شيء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذاك لأمرٍ خاصته النبي يعني هذاك الربط مو شرط هكذا باعتبارا ها اليه راه تصرفات من فلات الصحابه وتصرفاتهم ما يكون هذا الا لحكمه بالغه منه صلى الله عليه واله وسلم وتوجيها منه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كذلك دلاله وين راح يرجع لك تماما هذه موثن وين راح يرجع ها عندنا غير مخاطب من فروع الشريعه باش تعرفوا الفن تاع الصباع تلقاها اكتب اكتب مش يعني ديت لك ولا مزال طريق مضبوط هنا وان يعني فيه دلاله ها أنا كفارج المخاطبين مات بفراع الشريعة وإلا ما كان شربته ثم لو كان مخاطبين فراع الشريعة لقد يصلي مات تحية المسجد كأمار ربيع سبحان الله وانا ابحث المساله حتى وجدت نص اخر انت عن جابر رضي الله عنه لما كان عليه دين على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ظهر الداب وما ظهر الداب اشراه عليه قال تمنحني ظهرها حتى ادس لي ماذا ناقش شروط الاشتراك قال ودخلت عليه المسجد فقال صلى ركعتين يعني دخل مع اهل فالخطاب كان موجه له ماذا صلى ركعتين من قبله تعالى. لما دخلت المسجد ابدا بصلاه المسجد قبل سلم عليه قال دخلت عليه المسجد فقال صلى ركعتين يعني الكلام مع معلم يصلي فقال صلى ركعتين فصلى ركعتين وكان لي علي دين فقضاني وزادني هذا فيه جواز أن التجارة إذا عقدت خارج المسجد واعطاك الدرهم داخل المسجد ما ضر ذلك ولو يسمى مال بايعا سجلوها عندنا